بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والصارق وما أدراك مصارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناطر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إن إنه لقول البطل وما هو ذي الهز إنهم يكذبون كذو وأكذب كذا أما هم الكاذبون رويدا